أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد الحكيم. ان من المرسلين على قراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبا وَدِ حَمحَقَ قَوْغُ عَ أَثَرم بَهُم ل مِنْهُ إِ جَعَنافِي أَعنقيِيهِم أَوْ للَ فَهِي إلَ الأأَذذقان فَهُم مُقُمَح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 الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا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 جُنْدٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ شيء شَيْءٍ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أنتم إلا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 لا إِلمْسَ نَتَهُ لَنَا نُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّْا غَضَبٌ أَلِيمٌ أَمْ طَائِرُهُمْ أَمْ مَعْقِلُهُمْ أَإِن بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الموسلين اتبعوا من لا يسعى لَنُعْطِيَنَّهُمْ أَجْرًا وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَخِذُونَ مِن دُونِهِ آلِهَةً ح مان ببُلثعَ شَف ظهُم ش إريد يؤن الرح في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليس قوم يعلمون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 إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب قلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم شَمت تَدلي مسثًا ق وَرَِّه ذكَ تَقد العززعَم والقمَ رَقدَد قدر النهُ مَ نازلَ حَدحَعَدَك للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبحون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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْأُخْرَى نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَكُونُ لَهُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِنْ مَا رجَقَقُ اللهَّ قَالَ الذيينَكَ فَُول للَّذينَ آمَن قَالَ الذيينَكَ فَوولَّذينَ آمَنُ أَنُ قعِمُ مَنلَ يَشَ اللهَّهُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكبون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 ولقد أضد منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنت وَمَتَى تَقُولُ الْيَوْمَ نَقْضِي عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كانوا وَلََ شَ لَ قَمَت منَا علىلَ ُونهِم فَستَبَ فال الشراقَ فَأَن النَا يُ بِصِرون وَلَ شَ لَمَا سَفنَام م وَلَا يَجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مرحب فَذَرْنِ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحْقِقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَهُمْ لَهُمْ مَالِكُونَ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 سَوْنَ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ رِدٌّ مُحْضَرُونَ بَلْ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ بِينٌ وَأَبَرَّ بَلَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ